اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك. واحد ستحضر أسرتي إلى حفلة تخرجي. اثنان أخذت شهادة الثانوية من مدير المدرسة. ثلاثة ستقام حفلة التخرج في المدرسة. مساء الخميس أربعة تخرجت من الثانوية هذا العام خمسة تم افتتاح أول جامعة في إسطنبول حصلت على كلية الطب بجامعة غازي هذه السنة سبعة أخي يدرس في كلية الهندسة وأختي في كلية الحقوق ثمانية تكنت في دار الطلبة لمدة أربع سنوات